غرّد يا شبل الايمان غرّد واستحف القرآن غرّد يا شبل الايمان غرّد واستحف القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ غرّد يا شبل الإيمان غرّد واصدح في القرآن غرّد يا شبل الإيمان غرّد واصدح بالقرآن غرّد يا شبل الإيمان غرّد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان اشهدنا الايمان ترد واصدح بالقران اتل السطر وراء السطر فالقران ربيع العمر اتل السطر وراء السطر فالقران ربيع العمر والقران شفاء الصدر فيه الرحمه والوفرات وال القاء شفاء الصدري في الرحمة والغفرون غّاش الليمان غّ وصدح بال القآن غّاش الليمان ّ وصدح بال القراء الغّاش الليمانّ وصدح بال القرن في الحّ في النور في الؤ المرجان في الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجال خرد يا شبن الإيمان واصدح بالقرآن أبداً لا يعلوك تلك تواب الرحمان انزله رب وهاب رب تواب الرحمان غرد يا شبل الايمان غرد واصدح بالقران غرد يا شبل الايمان غرد واصدح بالقران غرد يا شبل الايمان اصح بالقران فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان تردد شجر الغيم تردد اصح المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى ادل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكر وتن المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكر وتن المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكر تلقى الخير خيرات تلقى الاجر وتحرر فيه الانسان تلقى الخيرات تلقى الاجر وتحرر فيه الانسان غرد يا شبل الايمان غرد واصدح في القرى غرد يا شبل الايمان غرد واصدح بالقرى شبل الايمان غرد واصدح بالقرى وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجال فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجال غرد يا شبل الايمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الايمان شبر الايمان شنف مسامعنا بايات الهدى بالقران وافتح منا في درب المسدود شبر الايمان واقم من الاخلاص قصرا شامخا يدني فيه الصلاة